وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لِلْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ف فيقول فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا